لا اله الا الله القرءان الله اكبر الحمد لله يوم العاده الله الرحمن مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صلوات فَخَصَّنَا اللَّهُ تَفْصِيلًا وَكُنَّا إِنْسَانًا أَلْزَمَنَا اللَّهُ ضَعْفًا فِي أَعْنَاقِنَا وَأَخْرَجُوا لَنَا يَوْمَئِذٍ كِتَابًا يَلْقَوْنَهُ مُسْطَرًا إِذْ هَوَىٰ كِتَابَكَ كَفَّاً مِنْ نَفْسِكَ لَنُعَمَّدَنَّكَ حَسِيبًا yang yeah. അം <laughs> ഹുമാ